ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون جولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانسهوا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 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاهلون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 ذَلِكَ بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا فِي قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ